فرأه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم الحسرات إن الله علي. صل فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلي الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولائك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم أزواجا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ هُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا, إلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَذِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ 119. سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 110. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 111. الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 112. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا ولو كان ذقرا إنما تذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا ولا وما يستوي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا وَأَن يكذبوك فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ, وبالزبر وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نكير أَلَمْ تَرَ أَنَّ زل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ثمرات مختلفة الألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرائب بصو ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك والصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلي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 يستصدون ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسى من ذهب, ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي لنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور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 نريدنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء <تصفيق> إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلافين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 Chciałem tylko o tym, co mówiłem wcześniej, bo nie ma wątpliwości co do tego, co mówiłem 119. من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاء 119. إكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 110. تجد لسنة الله تبديلا 111. تجد لسنة الله تحويلا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 بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ما على ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا